والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم انتم واحده وانا ربكم فاعبدوا وتخافوا امره بينهم كل الينا راجعون فمن يملك من Salihati, Wahyu Mu'min, فلا كفران لسعيه, وان له كاتب, وحرام انا قريه اهلك, ناه لا يرجعون. إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَرِهُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَأَوْا أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَهُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ هي حصب وجهن لما انتم لها واردون لن كان هؤلاء الهتهم ما وردوا وكن في ذا خالدون